تنبيهان الأول يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة امامه أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه داخل في من أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم عن الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن سأله الهداية إلى صراطهم فلم يبقى لبس. في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق الثاني قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله وأمه صديقة الآية وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أو لا؟ الجواب أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها معروفة وهي هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل منفصل فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك وعليه فمريم داخلة في الآية واحتج أهل هذا القول بأمرين الأول إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع والثاني ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها كقوله تعالى في مريم نفسها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقوله في امرأة العزيز يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقوله في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وقوله فيما كالجمع المذكر السالم قل نهبط منها جميعا الآية فإنه تدخل فيه حواء إجماعا وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل واستدلوا على ذلك بآيات كقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ثم قال وقل للمؤمنات يغبضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في الجمع ليس محل نزاع وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها إنما علم من قرينه السياق ودلالة اللفظ ودخولهن في حالة الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه وعلى هذا القول فمريم غير داخلة في الآية وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله وما شمول من للنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال جماهير من علماء التفسير المغضوب عليهم اليهود الضالون النصارى وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا فإن الغضب إنما خص به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا فكان الغضب أخص صفاتهم والنصارى جهلة لا يعرفون الحق فكان الضلال أخص صفاتهم وعلى هذا فقد يبين أن المغضوب عليهم اليهود قوله تعالى فيهم فباءوا بغضب على غضب الآية وقوله فيهم أيضا هل أنبئكم بشر من ذلك مذوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه الآية وقوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب الآية وقد يبين أن الضالين النصارى قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته